129. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون مهم وَمِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ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 الذين يحادون الله ورسوله كنا كيت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب 119. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 110. ألم تر أن الله فِي ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَيَيتَنَا جَوْونَ بِالإِثْمِ والالنْعُدُوانِ وَمَعْسُنَةِ غَسُول وَإذاَا جَ أُْكَ حَّكَ بِماَا لَمْ يُحَِّكَ بِهِ الل وَيَقولُونَ فِي أَنفُسِهِم وَيقولُونَ فِي أَمفُسِهِمْ لَ لَا يُعَذِبَظمَّهُمُ بِمَا نَقُول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِذْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُمُ فلا تتماجو بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتماجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان إِنَّ مَنَّ نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا 17. وإذا كنت فسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم 18. وإذا قيل انشزوا آمَنُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 19. والله بما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 118. وأصحاب النار هم فيها خالدون 119. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 111. إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ 112. أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ 113. أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 114. الله ورسوله أولئك في الأذنين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوار آد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباؤهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم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 A la inna hizba